<تصفيق> على صوت الماذن والأذان وزحمة ذنوبي تغافلت الخطايا العوج وبعت الذنبي للتوبة تثاوى بالخطى صوتا تنحنح أول عيوبي عرفتني إلى ربي قريب ومت جصبا شعرت بقاشعري رهورت عشت جنوبي بعدها ما شعرت الله وأنا غارق. Tahiyet beni, tıhdı beni, tıhdı beni, tıhdı beni, بكثرة ذنوبا تخيلت القيامة والعذاب وضيكت من ثوبي تخيلت المعاصي السود وضاق القلب بجنوبا ذكرت القارح والزلزل وانا ومكتوبي ذكرت الناس صغر ذنوبي معي في لوح مكتوب من اول وحشة القبرة الصغير فاول دروبي الى حد الصراط المستقيم واخر دروبة أنا وصلت من الغياه بواد جادوبي وقلبي تونز عنها زارير الخطاد دوبا مع صوت المؤذن بالأذن وزحمت ذنوبي لعنت بليس يا ربي وجيتك راجي التوبة على الصوت رحمة ذنوبي تغافلت الخطأ